وشلق الله بلاده ورحمة الله من صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السليم ونسليمه أما بعد مع صحيح الشريك المسلم والله تعالى فهو المعتاد في هذه الليلة ليلى الخمس باب صورة المساكلين وقصرها دع الباب السابع الثلاثين باب فضيلة عام الدور القانون إن الله عز وجل يرفع مجالة لذلك أقوام مدنة ويطعوين آخرين بالصحيحة المؤمنة من حنيف عنه خيركم من تعلم القرآن وعنه من قرأ حرفاً إن من القرآن فلو بحسنة الحسنة عشر أم ثلاثها لا أقول أنه من الحرف ولكن أنه الحرف ولا من الحرف ومن الحرف حاضر القرآن يكسر وإله تاج من نوره أشد من نور الشمس وظومها في بيوت الدنيا فكيف ممن عمل الوكسر؟ ويشفع حاضر في سبعيدة من هذه الفيديزين كما في الحديث وفضيلة محاول الرؤان وقال الرؤان أمر المدوات معلوم من الدين الضرور قال حدثنا ختيبة بن سعيد وواجهاء ووكام الجريد إلهما عن تأمي عوانب الله أبو أدتنا أدتنا أبن الله يشكره قد أي بقى أدد الأبو عوان عن فردان الدبنة وهو المبعام السلوسي أبو خطار وهو محمد صحابي الجليل عن موسى الأشعري وهو عبد الله المطايم قال قبر صلى الله عليه وسلم الحبيب المتفق عليه ماذا نوني مؤمنيني الذي يظرر القرآن أي حاضر القرآن مثل الأخرج نوعا من عنوان فاكهة قريب من التفاح التفاح مثلا نخذه مثال تقريبي الحفاظ بحواطي مع مواطي في الشراء من الفاتحة. بيزرها من طويل لحمها من طويل كذلك ريحها ضيط وطعمها ضيط ومثل نظر الذي لا يترى الحران يعنيه ليس بالحرم مثل التمر التمر لا يحلى لكن طعمها حول الدواء المحسن لا يحلى وأخرافه ومثل منابط الذي يقرأ القران مثل ويله حالا ريح وضيق رب الله غن وما المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل الحمض لا يسير وطعمه مذم الله العلي المر عليه وسلم الامثال في تطريب الاشعار الابدان بتقريم المقاصد نعم وتجتئ امثال وضربها للناس وما يعطيه الا العاملون قال علي بن ابي طالب سلام احسن من الفله للحافظ والقطر والمقصود الحفظ مع العمل واذا ممكن يحفظ النحو علم الاشعر هي طويل واطعل كذلك بل علي بن وزاد فالعديد بن انه الصحابي ابي ثمن صلى الله عليه وسلم ابي الذي اتاه رامس مال من المسامير قال ابن هم من اشعريين من قبيله اشعريين من جبال اليمن و قال ان النبي عليه الصلاه والسلام بيستمع قراءته استحسنها اعجبت رضي الله عنه مشكور من الشربه بكل يا رب الاسم بكل أبو موسى الأشعاري مشروه بثوله إنما اسمه إذا عبد الله البطيس ما قد تبني الله بك وكناته أبو موسى الأشعاري برض الله كما حديث في القرآن حديث من النصحات وماذا يروا هنس ومن عن هنس؟ ختالك ومن عن قتالك؟ أبو عوان ومن عن أبي عوان؟ خليب سعيد خليب سعيد كتيبة وأبو كامل معنى؟ يعني كتيبة إن السعيبة والكامل كلاهما شيخ للإمام وسط وشيخهما من؟ أبو عوان ومن شيخه؟ ختالك أنس ومن صحابي الحبيب وموسى الأشعالي قال وحدثنا هداء ابن خالد قال وحدثنا هنبام حقا قال محمد ابن المتنى أبو موسى الأنسي قال وحدثنا يحلى بن سعيد وغطان عن شعبة كلاهما عن خطانة بنابل اسماني مثله ويرأينا من حديثها ما من لبل المنابل الفاجر عفل ضائر لَا أُطَضْلِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي يُتَعْتْ يَعْفِيْهِ يعني الناس أحد راضينا إما مال في القرآن وإما يُتَعْتْح ويتردد ويناتع ويشفّ عليه قرآن صرف هذا صرف هذا أيهما أحسان الماهر معنات صحيح الذي يتعْتْعَدْهُ أَجْرَانِ لكن أعلى منهم في الهاجر المتوبة والمنسلة والمطار قال حكثنا قدام سعيد ابو رجاء ومحمد ابن عبيد وهو لي جميعا عن ابي عوالب قال ابن عبيد حكثنا ابو عوالب عن قتال عن زرارة ابن اول عن سعد النساء عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهيء بالقرآن مع السفرة امتظام البر الملذي السفرة بين الله ومصر القبار أهل إكرام وإجلال وهم مكرمون عند الله عز وجل وبرر صائعون والذي يقرر القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاء يتعتع أن يترض وهو عليه شاء قل له أجرائي قال وعددنا محمد ابن المتنى قال وعددنا بالنبي عديد عن سعيدنا قال وعددنا بالنبي سيدة قال وعددنا وفيع عن إساننا الدستوائين الدستوائين كلاهنا عن قتال بهذا الإسلام قال في حديث وفيعه منذ يقرأ يقرأ وهو يشتج علينا له أجران إذن يا لغير بيان قضينا في المال البقوع والحافظ للقران التال له بيسر تشمول حقوق ولا يشق عليه ولا يتعب عليه ايه في موضع هايه اخرى في موضع لا تشق عليه هذه المقره باي الهن الاضر ولا اي الهن الاضر من هذه الشعراء مميز هذه في موضعها قال مع المعنى المقبل له سهل على لسان لا يسكني عليه آية بيئة ولا يتبع فى بل يمر فيه كما يمر الثاني قال أبو السحبان قراءة القرآن على آل الفضل والحباة عندكم بالألف والألف على آل الفضل والحباة فيه وإن كان الخارق أفضل من المفروع عليكم يعني النبي عليه الصلاه والسلام أفضل ومع ذلك قرصوره البينه على ابني ابنه ما له حق اذان من قبل النبي عليه الصلاه والسلام منزله وهذا من عليه الصلاه والسلام مع مع على الحق وهو الأفضل صلى عليه وسلم مطلقا على أحد أصحاب هو الله عليه وسلم وهو أحد من جمع وحفظ القرآن بثمان نبي عليه الصلاة والسلام في هذا المنقبة لهبايك كما على معناه وفق وتشريك الأمر الثاني في طاوضة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الثالث بيان الجواد المشروعية أن الأفضل لا بأس لو فرع على الهفضل والأصل أن الناس يقرأون على الحباب المبقين معنى الذين لهم في القرآن مشاجر الذين لهم في القرآن مشاجر لتأخذ العلم عن الصحوفين ولو القرآن عن مصحفين العلم لا يؤخذ عن راجل اخذهم من المصحف فقط لم يتبطنه من احوال المشايخ ولا يؤخذ القران عن رجل اخذهم من المصحف فقط هي بيكون كثير غير مت ولا بحرف ليس فلا يصوب لك ما يحتاج التصويب فمنون يقول قال ده استهبال لدراسه على الخط فيه وان كان طارئ افضل من المطروئ حالا فلاحظنا ان هكام الخارط ما تعرفنا به حسام الدين ها حديث ليس سالي جميل فلاحظنا ابدان قويه تعرضي فلاحظنا قصاده عن انس بن مالك ابو حمزه الصحابي الجليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم بين وبين تصريب أي تصريب أي تصريب أي تصريب أب وخي تصريب أب وبين تصريب جميل قال ان الله بربي ان اقرا عليك قال الله سلماني ما كان فيه ايه الامور المحتمله يصلح ان يستدلك فيها شخص انت في الفلسفه محتمل محتمل نفسي انا استكتب اسال هو صاحبنا علاء الامر الثاني لماذا استدعى ابي النبي عليه الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم مخضوع الله يقول ان يقول الله عز وجل اقرا القران على ان رجل من امتي على اي رجل من اصحابه وليس في ايه على اي رجل من اصحابه فهو عبيد واحد من الاصحاب ورجل من الرجال لكن اراد عبيد ان يدفع الاحتمال ويعرف هل جاء قرصا ولا لا وضحت يا شيخ صاحب قوله جميل لكن بان بنته في شاء الله قال الله سبحانه يعني جاء اسم تنصيصا ولا جاء في الجملة في المجموع قال الله لك قال الله سمىك ريك قال فجعل أبيل, أبيل يبكي طب يبكي حسنة لأولى فارحة طب إذن يجوز الدموع للفارح صح واجهز الدموع ممكن للحسن ها؟ البكاءة ممكن من سوى البسطة والسبب ايه؟ الفرح صح؟ طيب الدماء مالك لمذهب الدماء يعني الشيء طبعيش كيف نميز الدموع الحسن من الدموع الفرح؟ لو قولك الدموع الفرح ايبان ودموع البسطة اه ومين ما طلع لا دموع الفرح حل حامي على والدمع اللي في يعني ممكن بيحتاجوه فين في ما بين الخطبه في العرض موقف المراه البكر ما هي ما فتصمت على الأصل صح؟ حقيقة ها؟ البكر يدنوها ايه؟ صناعة ضغطة والثائب تستمر احد الكلب طيب ادرد من البكر دي اللي هي بتصمت بجاء مع رب ناشي من فرح للغضة ولا للحزن وعب الله يقول لك الإمان مالك ان نعمل ايه؟ انجموع نشوفها حالية ولا مالكة؟ يشوفها حارة ولا غيرها وضحك أحتاجها فين عين الضحك ممكن ضحك للغضب وممكن ممكن يتبسم مغضب ممكن يتبسم رضب فأنواع قال حدثنا محمد بن المتنب من مغضب قال حدثنا محمد بن جعب قر غنب رحمه الله تعالى قال احمدنا شيء مصير قال سمات القتال يحدد عن الناس من الناس ها؟ ابو محمد خالب رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه اين عشر سنين وارد جميل من المكثرين صح؟ من المكترين؟ من هو المكترون؟ المكترون في رواية الأخر أبو مير الداني بن عمر وأنا سن الحامر أبو وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوين ذكع منك إن الله أمرني أن أطلع أقرأ الصحافة وأمين منها طيب أحمر الصحافة للعبيد أحبوه رائع طيب علامه زيد بن ابنان خالد بن الوليد أسم الله طيب مؤذن للنبي عليه الصلاة ها محمد رسول الله اربعه مثال عظم المطلوب في طلب في طب فارس النبي عليه الصلاه والسلام ابو طيب خطيب النبي عليه الصلاه والسلام ها تشاعله عليه الصلاه والسلام عايز اقول النبي عليه الصلاه ما في طيس بن فابت بن شباسة ها فابت بن فابت بن شباسة فابت بن شباسة وكل النبي معناه الذي يجاوب القبائد إذا وفدوا على النبيع على سبحانه لأن القبائد إذا وفدوا لهما متكلم لهما متحدد فلابد يكون الضرب الثاني أيضاً هناك من يتحدث باسمه فكان ثابت هو الخطير صوته عالي وفتح لا عليه إذا ربع الصوت والجو وافد القبيلة القفلة طيب يقول واسأل من قال قال فبكى قال حددنا يا حبيب الحالب قال حددنا يا حبيب الحسنة لنا شعبة من الحجاج من الولد العتكي أم المصدام أمير الأممين في الحالية وكانوا يقولون حسنة لطفهم على البخار شعبة الخير أم المصدام وكان ينطب لأبي المساكين وأمهم شعب ولم يكن يأخذ من الدنيا إلا حماره ورده النزول مش على ممكن البيع ده لحظه للبيع ده ممكن الصدر الشمال يا حضره وانا اح عليه الصلاه فلو بدا يجب, يجب مده ان يعطي في وقت تغيير كمان اي هو امير امير عليه شغل مجال الديوان شهر برمه اخذ الرجل ماشي فنادوه عاد طلع عليه قسطت عليه بالدمار قالوا توكلنا صوت خنسل ضال عليه ورض الحمار في واحد ف اخذ الضرايب ورض على الشارع وكان شعره دخل المسكين يسال أوقف الدارس حتى يُعطى هذا المسكين فكلم السكينة وفاجون على مجمسك ففي ذلك وضع المسكين فلبي يكون مع الحضرين شيء شك. تماما شبط التصوّم الزاود فقالنا أوقف الدارس فقالنا لكم لم تقضوش هذا وهو الأهم يعني لو يستطيع جذب نفسي هكذا من فقال قالوا له يا لقد ضمينها له عبد الرحمن بنهدي ضمينها يعني أي حراره لما يفجر البيت والذي تسارفه من أي مكان قال, قال الآن أحد الآن أوصل للحديد بعد معرفة المعطاق في المسجد الآن أوصل للحديد قال حدد الآن هرب من السلطة أي اختلط عليهم شعبه منه الحجان من الواقع العادة أم المسطن أمير المؤمنين الحديث لم يكن لهم لي كل شيء ولا كان الموضوع منه بل كان كل وقت ودوده للدين معنا يا أخوان عن قدادة ابن جعان السلطة الذي يولد أكل أحبه. يعني يولد أعمى أكبر أعمى قال الله قوي لكن كان من أوعياتي الحديث جلز مع سعيد المنسيط ثمانية لأيام قتالة كفيت لكن اسمع الكلمة يحفظ ما تفليتش ورده إذا يكتب ولا إيه الشيط أسئل النوع للسادة السعيد المسايد دائم السادات تادعين فالصواصل العينه ده تاخذ انت الخمس دائم قال ابعاصل الضقار دائم الغزير من السادات تادعين السعيد المسايد أبو محمد المفزول فقال سم علي ما أخذته مني في أول ساعة يعني دعم تمام خيارة روجنوا الكوكب فيه فسمعه لهم كان ما سمعه الله فقال اذهب يلا روح رب الله ارجع اذهب يا اعمى فقد انزلت يعني حق كل ما عملت ما عادش ما يعمل في الاله ليس اي دليل سعيد بن حذيفه فتان من يدعمها السلوس أبو قال سمعت وأنا سمعت أقول قال الله صلى الله عليه وسلم ليه وما يغير لمثله بها مفضل استماع القرآن وطلب القرآة والمعاقبة من الاستماع والبكاء عند والتغرب والمقصود البكاء ما لم يكن تكلم على واحد ولا هو ما الذي يفعل بإزعاد وتشويش على الآخرين معناه وما الذي يسخبه صعب من, من يغشى عليك الدين تيمين يقول ليه لن يغشى عليك على صورة أعدوه إيه أعدو أرس بكرة ونقول هو مش عالفها هاي عزة مش يغشى عليك الدين أعلم دي على الصور صور كده أومر وكره وجلانان صور هو صحيح عليه إنه وباقي المكاسب هو المكاس يومش عليه رضي معلومة أولاً بيأتي الصدق الأكبر طيب أومر فأولاً بيأتي وفلان وفلان الصهادة وفلان الصلاحية ففيك كوائز أولى أن يكون واحدة كده في الخلوة معنا ولينا من السبع المبينات الله يغل يوم الأغل إلا أغله راجل الله وذكر الله خليلا فقضت عينه فالدعويل اللي نسمعه أحيانا مرائة الله أعطى من السن المكائف زائد هذا وحالي تتكلم ليس من, ده ده ده ليس من يا أخي ايك يا أخي تغرب عيناك لكن ازاي هذا يحتاجه في العويق والصياح <تصفيق> خير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم فالجلس قال تعالوا سوفوا عيام الهات تحت الهند قالوا حتى ندوروا من المشاهد وأبو قريب جميعا عن حاف الصين قال أبو بكر قدمنا عصوب لغياب علي دعس علي ابراهيم وعبيده شارك اجابه ها بروحا الى كاميدا سنادي ترفي موبي بير لاصابوا الشوميد اللي على النبي ها ترامي لا على عبد الله عبي ده نام السلماني النهارده قال لو بنا الاط بما عبد الله عبد الله بن ايه عبد الله بن عمر السلماني انا عبد الله هو بن بن عبد لي رسول الله عليه وسلم اقرا علي القران قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك من قال إني أشتري أن أسمع المجد فقرأت النساء حتى إذا ملغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشريد وجئنا لك على أولاد شريد رفعت رأسي اولى مسني رجل لا جنب فربعت راس فرائيته وهو عوت يسير كانش بيجي بالصوت انه لو بكى بصوت انا جبت ضحك فرائيته وهو ايه يسير خير هذه هذه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا حد قال له بيقول لك بعض الناس بيمشي ولا ايه اتبع المسالك اللي فيها البناء اللي هو لما هو ينفع صوته وراه وهينجي ولا يطفي فيش ده وينفع صوته لك لو ما عملتش كده ما بس ضوء ينفعش يبقى وفي طوار دعوه الناس بكب في دعاء والمكافش يا وحوي يمكن اللي ينفع قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رمضان يعني ايه رمضان هو صوم طيب احنا لو عملنا زي مع النبي عليه الصلاه والسلام ينفعش خير طريقه ان هو يحضر يا سنه محمد صلى الله عليه وسلم ما حتى كان يسمع الناس ايه اعتراضها المتاح الذين لا موافقين ايه ما ولا كلام ولا صوت لا يسمع علينا اي حاجه خالص بحبكم في الشتاء ايه اصبره صبحا عشان صبح. السياحه لو يمكن يتبدل ناس وراءه ازعاج شيء متفق شيء يعني بالصوت ما بيقدرش الصوت ولا عويل ولا شيء منهم وانا أسمع آخر وانا أعيب الخرام إذا خرام فتحه يبقى في فتحه قبل أن نذهب بالصورة إجده وجوده؟ إنهم هل سمع عزة؟ فرأت خير من فتحه لا يقول حددنا هلاد من السبيل ومن جارة من الحق إيما انتظروا من مسعودها وانتظر أين؟ يقول العلماء يبثي بهذا يقول لك مثل المستمع ااا ايه آآ مثل آآ اللي مش والمثل الطارئ زي الحاله في ازاي؟ انت بتشرب المجتمع كانك بتشرب بتتذوق تمام احنا اذا معنى حديث ابي اللي طلب من النبي عليه الصلاه طب حبيب عبد الله بن من عبد الله بن سعود وكان احد الذين جمعوا القران في ضوء زمان عليه الصلاه والسلام من اراد ان يقرأ القران بصدق فعليه ان يرافقه مع الصحابه عبد الله بن مسعود قال ومن جاب من حائف التميم جميع علي بن مسلم عن عن من جمع مسلم احمد بن مسلم سلمان اسمه ايه السلام الله سيد أبو محمد صلى الله عليه وسلم بإميران الأعمى في هذا الإجناد وزاد في الواء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنباري اقرأ علينا قالوا حدثنا وقبلنا بسيد وأبو قريب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا بسعى وقال أبو قريب عن مست عرب عن عامر بن مر من مان؟ مان؟ مان كان ملتمسا جالسا صالحا من يقوض يا فجلس محمد من كان جلس ليس صالحا لاتحدث نسير ابن كنان في في المقاريره قال ابو القره وعيسى من كان ملتمسا ملتمسا جريسا صالحا بل يأتي حلقة المساعة فيها السكينة والوقار والوقت أهل العفاة وعيدة من أقوان أو وعيدة من طيب يقول عن عمر قمور الله عن جمل عن إبراهيم لا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله المسعود اقرأ قال أقرأ عليك وعليك أم قال إني أميرك وأن أسمعوا منه في الغير قال بخار عليهم نور صورتي النساء فكيف إذ حتى وصل إلى طولي تعالى كيف إذا دينا من كل أمك بشهيدة بك على أولاك شهيدة فبكى النبي على الشخص طيب في معه البيان أن النبي عليه السلام قال إيه حسبك ما قلتش صلى الله عليه وسلم صحب هي يا ببي لا عزيكم ما قلتش إيه مع الله أصبح مطيرين ما في الشكل ولا ضيك لكن قارحة صلى في أن القارحة يختم ويقف وما يقولش إيه الله عليه صدق الله عظيم الكلمة زميلاً عظيم لكن ليست سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن تبطلع عنه صدق الله وبرد الله الرسول المكترين صدق الله الكالات عظيم وبرد الله الرسول الكريم لا يوجد لا يوجد إنه من الكعب السلام قال حسبك ومن مسعود القارب السعيد على قم يطار هتعذى العلماء من بدع القراء أن يقولوا هذا كل شيء مشروفة بوجانا وكل صدق الله أصدق والشيوخ الحرارين كمان وقال انتقل انت حيثك بأي شيء الحرارين كيه الزوء لا الشيوخ المجد فيه الجواب لا الشيوخ نعيدة مصر الشيوخ المغربة لأي شيء الزهزائي الانت... ما كيه يعني بلاد بلاد, بلاد. مش مصر بس يا رجل احنا ننصح ننصح بذلك يعطي لما لهم يقولوا علينا احنا متشدديني عنه ده التأميد كل بذلك زياد تشيك واصل الجوالي تشدي تشدي حسنا يقول قال مسعد وحدثني معنل معنى ابن إذا أبقى الزياب عن جعب ابن عمر عن أبيه عن أبيه عن من حضايا عن قال ابن مسعود قال ابن عليه الصلاة والسلام شهيدا عليهم ما نمت فيهم أو ما كنت فيهم شك مستعب فإن التفسير تفسير هو ليس شيئا فلحدتنا عمراء الثاني الشيء فلحدتنا جميلة جميلة يا حميد رب العالمين على ابراهيم عنتر عن عبد الله من عبد الله فمن العباد الطيب من عبد الحبيب عبد الله عبد. عبد الله عبد. عبد الله عبد. عبد الله زكريا ان شاء الله طبلي مسعود ليكتيه ليه مسعود متقدم عن متى في سنه متقدمه قال كنت سوق كنت بحمص بنفس الشام وقال لي بعض القوم اطرق علينا فقلت عليه الصوره ما احسنها ما اجملها قال وقال الله من القوم والله ما كذب انذركم قال وقلت أين حق؟ والله وقال تبطع على رسول الله عليه الصلاة فقال لي أحسن طيب رضي الله قال الله أني ما هي كذب كذب ببعض الشئ لكن عن جان أليس عن عين فيكونوا مع الظلم يقولوا مع الدولة. كما أنكر عمر على نشام بن حكيم بن حزام بعض الآن من سورة من قرطان على النبي عليه الصلاة والسلام قلت وأيحكى والله وتفكرت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لي أحسنت فبينما أنا أكلبه إذ إن وجد منه ريح ريح الخاملين قال وقلت أعتشره الخامرة وتكذبه بالكتابيك لا تمره حتى أجمدك فالفزاناته الحدى مش معناه ان ابن مسعود من نفسه كده جلد الرجل هذا الوحيد معناه ابن مسعود معاه امر ابن الخليفة او هو لابن الخليفة او شئ له ولاية هو ايه ولاية يعني مش كل واحد في الناس يقيم الحدود عن الناس معنا كل واحد يقيم الحدود الحدود دي يكون منها الحكم أو نائم الحكم أو واحد مفوض ويقيم الحكم يقيم الحدود سواء حد السلطة حد الطلب حد الردة ومد الزلة وما إلى ذلك الحدود لا يتم معي إلى مش كل واحد في الناس يقول أنا أقيم الحرب في الحرب أيه؟ أنا كبير الحرب وأنا سجل الحرب وأنا عمد الحرب أقيم الحدود والحارب تلكه والحارب تلكه والحارب مضعه والبلد للمحاوظة ليه وصير البنية فأورده وهذا لا يجب, بس. لا يجب بس. بل هذا لمن؟ للحاكم لأن الحاكم هو الخصاص منها؟ الخامة بالحروج طيب منها؟ أنه يصدق الناس ويحطب الجمع والأعياد في الزمال أول هذا في الشمال الاول هل معنى فما تيجي يقول انا بنفسي كنت في عايش في بلاد بعض الناس شايف نفسه كبير في بلاد يقول انا صوت المحله والثاني برضه نفسه شايف كبير ان انا صوت المحله والثالث والرابع والخامس في غلط شيء فاضل شيء فاضي وهو فعلا صار فاضل هذا لا يجوز طيب إن كناك أن تقدر المعروف دان عموك بحجود وقيود وتكون رفيقاً تكون رئيلاً تكون خائباً على مصار تستنقله من النارة خايف عليه بشكل عوض ولا بالشكل ولا بالغضة ولا بالشكل طبعاً بس يا رامي أمر مع المعروف دان ويمسك بخلاء الوضع هذا بسم النبي أصلي هي بالحكم وزاد لهم بالتي احسن إلى بحكمة احسن ادعو الى جميل ربيك الذي يقول معلوه الاحسن وزادهم انت عليك اذا كنت عامل المعروف وعدت تنلع نوفا تعمل بالمعروف وبغض وتنهى بغض ولين وتكون غافا على المنصور اللي ذكرت وامر بالمعروف في بيتك غير امر بالمعروف الشارع الشارع لا أحكام والبيت لا أحكام دائما طبيعي تفل وقت الشبابة في, في القاصمة الناس كلهم تحت وانت صاحب الشركة وصاحب المصنع دائما برضو لو أحكام كل شيء له ولد مسلم لا يستوي أنت بتأذن ولدك زي ما أنت بتعلم واحد الشباب لا يستوي هذا ولا دائما هذا له كيفية وصلاحية فلاك له صلاحية فهولا عبد الله من الصحابه العظماء فبينها انا بتكلموا ايه وجد منه ايه ده ظلم يعني مش مساله ان ظننا انما الرجل اقر اعترف قام عليه شور مش مساله مجرد شم الريح مش مجرد ان يشم ريح بس دي عليها لا ده المساله على شكل قام لحد من غروب والموارد ده عرفته فمحمول ان ابن سعود ايه حتى اكل حتى قامت البقيره لان الحدود تقارب الشعوب لول الحدود على ايه على المينا وحط قال وحذرنا ايشاق بن الورد وكما قلت لكم في الاسقاط لو حضر اذا جرح جرح بيحط يده في الون عشان يلمه وبيلم كده بس الجرح ويده ملتهفار بيزدم تعالا ثاني مسك اسمه المر ممكن يرجعه واحده في موقف يحط مش هيستلمها مولده ها انا هقوله كده مش اتوجع والله لما يخلعش ما ينسلوا حاجة من فوق الثرب ايه؟ من فوق الثرب على ضرب وبتقلمه يكفي الكهان ده امام الناس مش قد يقصوا في الوقت يكفي الكهان انا رائط رائعي ما هو يوشبك كهان صحيح بيشده من فوق الثرب ويخلعك الثرب ومع ذلك يهدى ويتألم انت مفكرش للصدى يعني كده يعني كده ده يعني صحيح ومازك زي, زي ما كده بس الضربة طوية بتلسوا على زي ما العربي على حمود البلد بتلسوا يعني ها وفيه علم عصنون من الضربة للصدى ايه من الشجر. الشجر الخير سمع. سمع. <تصفيق> شجر شجر شبيب الخيزار الزاعة خيزار شجر الخيزار الزاعة يليب هل تشك الشيء دماغة يقول لك ماذا؟ انت من دماغة هشه؟ هل تقول لك ماذا؟ هل ها؟ هم؟ وبعدين العلماء برضو اشتركوا الوصفات في الصافة اللي بدربوها هل يكون عريق؟ هل يكون غريق؟ هل يكون كده؟ هل يكون؟ نا حطونه الوصفات؟ ممكن يدربوها على جمالك بشيء؟ هل ما احنا عايزين عنده؟ <تصفيق> لا كنا نريد ايه تأذيب هاي كنت لأسف ؟ جريب و جاء الحد في الزنة لهو مصار لو عادت هو حد لو عادت كل شيء قد جعل الله كل شيء مخبر طالا و حتذا لأسحاب زر المرهين و علي مبلو خشرا طالا و حتذا لأعيز الميونس ها و قالوا وأبو قرأي قال حدثنا أبو معاوية من أبو معاوية محمد بخاذ مفضارحي الجميع أنعمت سليمان البراء في هذه الأسنان وليس بحديث أبو معاوية فطال لي أحسنت باب فضل قرأة القرآن في الصلاة ودعا بلومه. الحدث لنا ابو بكر بن بشير اشتهر اشد الحدث لنا رفيعه عن الام عن ابي صالح بن عمرو الصالح عن ابي وليفه قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رحيبوا حالكم اذا رد على اهله ان يجد فيه ثلاثه قائفات يعني في البيت عظام شما من الإبري عن الإبري الخليفات الحوابن النظم حامل غير النظم يتبعها الحامل دي له دي, له دي, له دي له لا ثلاث قال ثلاث خليفات عظام سماء قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأوا بهن أحدكم في صلاة شوف خيروا له ثلاث خليفات عظام سماء رسال الله بشرى لكم يا أهل القرآن وياهل الصلاة قالوا حدثنا وفكروا من أبي سيد هل حدثنا وفكروا من أبي سيد ما كن يده أبونا عين أبونا عين فضل من أبي سيد عن موسى بن عليم قال سمعت أبي يحدث عن عبدة بن عارف. أصحابين جريني ماذا لم نصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الصف الصفة كانت في مؤخرة المسجد معناه؟ فقال أيكم يحبكم أن ينظر يا شيخ انظروا لهذا المكتاز باسم شو ما يا شيخ بالحمد للغاية وكيف يمكنكم إليس عنه أشياء بسيطة كده لتصرف بس. قال أيها يحب أن يرجوها كل يوم من إلى بطهر أو إلى هذا الموضع في المدينة فيأتي منه بناقة كوماوين بغير ختمين ولا قطع رحم يعني حاز هاتين المقطتين بطريقة شوية حلال زلال فقل هذا الله محبه لك وكان يحبه لك قال أفلا يغضر أحدكم إلى في المسجد فيعلىه أو يقرأوا آيتين من التميلاد حس وجل خير نوم الضواتين وثلاثم ومن أعدادهم لا من البيت روش الله ما هو الضراء في القرآن وصورة البطرة قال حدثنا حسن بن عليم حلولي قال حدثنا ابو كورو ربع لنا قال حدثنا مهاويع عن زيد الأنو سمع عليه السلام يقول أدتني أمامة البيضين على زمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن حين عيات يوم القيامة شبيعاً لأصحابه اقرأوا الزهروين زهروين مقرأ العموان من النور زهراء ذات مهور وبركة وخير البقرة وصورة آل المراد فالنوم تأتيان يوم الضياء كأن غمامتان أو كأن لوم غياية تانية مضلان غياية التي تضل أو كأن لوم فرقان من ضيل الصواق الفرق والسرق والجماعة من ضيل سحال جانع أصحاب الله المراد غمامتان غياية تانية فرقان أي ثواب قراءة آتينا السورتين مرد ثواب ملحف وإلا القرآن كلام الله غير مهل مخلوق فإنه تأتيان يوم القيامة كأنهم غمامتاني أو كأنهم غيائتان أو كأنهم تفتاني من طيل الصواب تحاجني عن أصحاب المستجادلان وتدافعان بتلاوه سوره البقره فان اخذها الله وتركها حسرا ضاحا ولا تستطيعها الغواصر بس الصحابه قال معاوية بلغني ان البطل الصحابه قال حدثنا عمرو الله بن عبد الرحمن بن الدائب فخبرنا يحيى يعني حسان حدثنا معاويه في هذا الاسناد مثله وغيره ضرب كان في الجنهما ولم يظهر قولة معروية ملغة قرح أحدثنا اسماط المنصر قرح أحدثنا وليد ابن المسلم عن محمد ابن المهاجد عن وليد ابن الرحمن الجراشيب عن جبيب ابن نوفيد قال سماف النواسة بسنعان الكلابي يقول سماف النبي على الصلاة والسلام يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة الآليم الذين كانوا يعملون به تقلوه سورة البطرة وآلعين رعلا وظلم لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعده قال كأنهما غمامتا أو ظلتان سودوان بينهما شرق لكم شرقون في اللقم أو كأنهما حزقان من طير صواق وحاجان عن صاحبهم تشفعان وفي الحديث الماضي تكرار القرآن فإلا ويأني يوم القيامة شفيعا لأصحاب بها مضغر المتحة الخاتم سورة البقرة والحكي على قراءة الأيضين مثل سورة البقرة فالحدثنا حسن بن ربيع بن جواز الحنفي قال حدثنا ابو الاعوص على الله بالرزايل عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جميل عن ابن عكاش القل بينما يدري له استرد قائل من النبي عليه الصلاه والسلام سميع لطيف من فوقه النطيق وصوت مثل ايه صوت فتح الباء طلب ابو الاعوص كيف مش عارفين متصورين في الابواب القديمه النقطه دي السوكي الواحد ملقى السوكي كده تصنع من الشجر كل رواح و رواح كل رواح حريبة اللي شافت في الأطال المتعب في الأبوال أبوال الجزيرة العربية في البحرية في القطر في الإمارات في الكوية في السعودية اللي بلكلة والكناس بتاعه من خشب والمفتاح غضو اللي شافت المفتاح من خشب بس المفتاح مش ان هو اسنان زي معلى لو كده ايه بيذكر كده ايه اسنان, أسنان دخلوا زي كده كثيره كده يدخلو بطريقه معينه لما تفتحه وتكمله صوت يعني مش زي الارض صوت ثاني صرير صر صوت كده لانه بيتقفل بقوه وعايز واحد يقدر يكون قوي لما يقفله مش يواحد كده من ايه انا ما اعرفش يقفله ويرتاح عايز على طول واخدوا مع التاليات من فضوح مش لابت. كان معنا مدخي في اليمن السبحان الله عبدالله خشب سنتي بازمت ورأيته من عدوش مكتوب عليه ميل الله الارض كتباه الارض كتباه ميل الله كتباه السوس اللي هل يسميه الارض بالسوس؟ السلسة في الخشف كلاهو كاتب كلاهو أنا رأيت ألمس كنا نعتضب بهذا الباب من فترة بعيدة بعد المحاكة ما غيبناه كنا نعتضب بباب فأنا رأيت ببابين في فترة إنه بدنيا يعني الدباب أنت على صور كده الدباب مجموع دباب على جدار كده زينا عبر عميب صور وفي وسط اللامة تعيز لحمده هول الثوار كده طرار مكتوب لله مكتوبة الله الله أظنكم بأربع سلاحة قلنا أربع سلاحة سلاحة تعجتكم بصفة الله من, من, من, من, من, من الذي جعله بصفة الله؟ المكان <تصفيق> <تصفيق> <متعش> في المكان اللي الله الله ما يعيش رسم تأول صورة وكيف يزيبونك لا لا يحقق الله رزوه ما يسير طرق الله بي سمع إلهك يقول سامع على قيضاً من فوق صوت فروح على صوت سأفن؟ أفن Allah .th uh -huh. لم يفتح صدله اليوم فلجرى منه ملك فقال هذا ما له كل ماذا ذكيلا القاضي لم ينسخ الا يودى تسلم وقال اشر بنورين اوتيته لم يؤته مال لينقض فتح الكتاب الذي هي ايه السبع المثاني العظيم الذي اوتينا به على سيدنا وَخَوَاتِينَ وَصَرَةَ بَقْرِ أَمَنَ رَسُولُّهِ بِمَا وَسِلَ الْأَلِينَ النَّبِيرُ وَالْمُؤْمِنُونَ الآية لَنْ تَكْرَ إِحَرْضٍ مِنْهُمَ إِلَّا رَقِينَ إذا فاتحها يسمى ايه؟ قم الكتاب صح؟ يسمى الفاتحة بالكتاب يسمى صح؟ يسمى بالرقية يسمى بالشفاء يسمى بالسمع المتالي والقراء العظيم لا اسمه أخرى استركنه فتح فتحه فتحه من أسمائه طيب والأتال من سورة الخواكيب سورة الخواكيب قالوا عدد لي أحمد بريونيس قال عددنا زهيب قال عددنا من سور عن إدرارين عن عبد الأخمان بن يافير قال رضيته على المسعوب المدري عقبة ابن عبد عند البيت فقلت حديث بالغني عنك حقي الآياتين في سورة البقرة قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآياتاني من آخر سورة البقراطين من قرى أما في البيبتين كفتها كفتاة الشروع كفتها الشيطان كفتاة الإذن الأمراض تشمل هذا فقاله حدثنا إسحاطي بن الله قال أكبرنا جريم حقال حدثنا محمد بن المتنم وابن بشار قال أكبرنا محمد بن وجاع قال أكبرنا شعبة إلهما عن منصور بهذا الإسناس قال أكبرنا من جاء ابن الحارفة كمين قال أكبرنا ابن مسهد عن ابن عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن ياسين عن عبد النظام ابن قيس عن أبي مسعون عن الصالح قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقلت هاتين هاتين هات سورة في ميلة دين كثت قال عبد الرحمن إذن الأدام سورة مات السورة البطرة حرز مأمور حسن من الصورة فلطيف أعلى وهو يقوم في البيت فسألته فحدثني به عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه جواز الكلام فيما هو نبيك الله عز وجل والعلم والسؤال عنه حال الطوار أهل الطوار قالوا هدنا نبي عليه المخشف قالوا عيسى يعني الميونس فقالوا هددنا محمد بن أبي سيد قال هددنا عبد بن نبي جميعا عن الأعمس عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن عليه السلام من لهو قال هددنا أبو محمد بن أبي قال هددنا حفظ أبو معاوية عن أعمل عن إبراهيم عن عبد الرحمن المنزيل عن أبي مسؤولي للعامل بيه جاء هذا إن شاء الله الجذر والأرض عور في فقط صورة الكافية وآية الكرسية الله فضل الصورة الاضراس وما يليه الله تتمولم فيما يستر قبل ان الله عز وجل سبحانه رب العالمين